ري الاماره بعتذاره متندمي <متصفيق> الطم الطم ايه صوت الشهاده وشياده يا مسلم يا مسلمي القصر كان بيلكوفه بارك الله لطمك لطمك اقطع اقطع الكلام بارك الله بيك القصر كان بيلكوفه عاليل فتي الانضى مين حنيط طولك ذليلي قدمي الاعذاء ذليلي قدمي الاعذاء شافك اعلى من عنده شافك اعلى ومن وجهك تشيع أنواع ما كان هل ما كان طيحك من سطحك جلت قدرتي الجبار وجلت قدرتي الجبار طاعت امامك ويل تزامك فاقل قصر علالك ذك رك حول ودك سير وجودك اعظم مقامك صاحب رساله وحي الجلاله صاحب ريسا صاحب ريسا صاحب ريسا يا مسلم يا مسلمي حي صيح قصر الإمارة قصر الإمارة صيح قصر الإمارة شمس كبير يا مسلمي حي نور العدالة نور العدالة وحي الجلالة وحي الجلالة يا مسلمي حي لخادم أهل البيئة الشاعر الحسيني السيد سعيد الصافر المواثي القاسر الكعب هلا بي الكوفه لطمق لطمق سمعني القصرل كان بي الكوفه اي عالي يل فتيل عندها حني طولك ذليلي قد دم ذليلي قا ذليل أرضا شافك أعلى من عنده شافك أعلى من عنده ومن وجهك تشيع أنواع ما كان طيحت من سطحك ايه جهلت قد رت الجبار تا عيت اي ما معك ويل فوق القصر علاك فوق القصر فوق القصر علاك <تصفيق> ذيك خلودك شير وجهودك اعظم مقام انت صاحب رساله وحي الجلال صاحب وحي الله ما الله اي يا مسلمي حي قصر العماره قصر لماره بي ميصد صوت متنا دم یصید ساعت الشهاده ساعت الشهاده وسیادہ یا مستنے علی نور العداله نور العداله وحی اعلی شباب ساطح اي على هل هلا هلا هلا ساطح القاصور مين عنده اي ساطح القاصور مين عنده رما أري فاجل اريض جاي اسمك حسابهم عنك تضيعي يين اسمك تضوي عيوني يين اسمك ما يدروا ما يدرون يتحول مشعل كف حيه دمك تناسو اصلك يسامي ابوك حجر عماك ابوك وحجر على عماك بيتي النجابه ويل يحي الضياع علي فضيلهم يشهد لهم طعن الرمح والسياف مهدي الأصالة وحي الجلالة مهدي الأصالة مهدي الأصالة وحي الجلالة <تصفيق> يا مسلمي حي قصر الإمارة قصر صوت الشهاده صوت يا مستني علي قصر الاماره قاصرل ماجور صوت الشهاده صوت الشهاده نور العداله نور العداله وحيل ال... هلا, هلا نور العداله وحيل العاله يا موسى مين حيلك ساعه حيل قصر عنده رمى فوق الارض جي وتشاني حسابهم عنك تضيع يا اسمك تضيع ويعين اسمك ما يدرون يتحول والله ما يدرون يتحول مشعل تضحية دمك تناسو أصلك سامي وأبوك وحيدر عامك بعض أبوك وحيدر عامك بيأتي النجاب بيتل يحي الظرف عهل فضلهم يشهد لهم طعن الرموح والسيف مهدي الأصالة وحي الجلالة مهدي الأصالة وحي الجلالة يا مسلمي صح قصر الامارة صح قصر الامارة يمنتني صفين صوت الشهادة صوت الشهادة والسيادة يا مسلم الحيين نور العدالة نور بعد بعد نور وحيد <تصفيق> جلال يا مسلمين اللي قالوا عنك الواحدك ما تقدر تغيري الحق ما عدهم وعي ادراكات معثر علي هم يا القمع معثر علي هم يا القمع وانت المين وليد من به انجب خيره الابطال انجب خيره رتيل ومين ينجف دمال مظلوم يا حكم ظلم ينزع والله حكم أهلي ظلم ينزع يا يقينك ويب يقينك ويبيمينك متنامش البتار شا فاوق دورتك يا الشمرتك شمرت على الكره شمرت شمرت على ارسا جيق <تصفيق> يقينك وي بيمينك متنام يسل بدار شا فوق دور تك يا شمرتك شمرت علي شمر تك شمر تعال شمر ماخذ خساله وحيل جلا ماخذ ya muslimai hai qasr ul imara qasr ul imara tirani mein se ne dar e samar we sirat ya muslimai saati shahada bi siyara ya muzmi halin nur al adala nur al adala wahid jala fa adhuruh lak nur al adala wahid jala ya muzmi halin anzur wa بعيل كوفه وبيها مسلم يعش ايثر موقفها فضيل دمه ضيدي ضالمه يتغير ضيدي ضالمه يتغير وبيها وفي يوم خالص بوجه الطاغ كبر بوجه الطاغ يا كبر ايمين مسلم اخذ عزمة وحبة للوصيح در وحبه للوصي <تصفيق> ايضي مسلم اباء سير وفاء من ارواح الامثال درست جهاد واعتقاد وتخرجت اجيال صارت مثاله وحي الجل صارت صارت لله يا مسلمي حييك قاصر لله حي الله صوت الشهاده عصر الاماره قاص هدوه هدوه اروح لك يا المخلص يا الحسيني يا صوت الشهاده صوت الشهاده وهي ساره يامسمي علي ايه نور العداله نور العداله وحيل صيح نور العدالة نور العدالة وحيد جلالة يا مسلمين انظر واقع الكوفة نشعر السيد سعيد الصافر ماذي انظر واقع الكوفة وبيها مسلمي ايش اثر اي موقفها فضيل دمه ايدي ضايلي ما يتغير بعد هل ايدي الضاع او بيه كم وفي ومخلص بوجهي اي مه مسلم اخذ عزمه وحبه لي الوصي وحبه لي مسلم اي با شعر وفاء من اروع الامثاله جرد سجداده واعتقاده وتخرجت اجيال صارت مثاله وحي الجل صارت صارت ما يا مسلمي حي قصر الاماره قاص صوت الشهادة والسيادة يا مصر نور العدالة نور العدالة وحيد جلالة نور العدالة وحيد جلالة يا مصر الحديد مسلمي المخلص اسمع العراقيي مسلمي المخلص ايت باه عليك يا المسلم ايت باه عليك مسلم بمجد و تاريخه على البلدان ما يتقدم غيرو نيته يبني غيرو نيته يبني وغيره نيته يتقدم مثل المسلمين اي معنا وحدو رافض يستسلم هلا وحدو رافض مصيره حي ضاميره لا ما يمشي العار يوم يشيه بالتحية يستقبل زوار يستقبل زوار <تصفيق> حصل من على وحي حصل وحي <تصفيق> يا مسلم يا مسلمي حي صيح قصر الاماره قاص صلي على النبي هيه يا الله صوت الشهاده صوت ما الله ما الله صلي على نور العداله نور العداله وحيل ايه نوريل عليك وحيد جلال كموس العراقيب مسلمي المخلص العراقيب عليك يا المسلم ابى مجدا عرف تاريخه على البلدان متقدم على البلدان متقدم غيوري ونيتا يبني وغارة نيتا يهدم مثل مسلم ايه امانه وحيد الرفاض ييستسلم وحيد رفضه يا مصيره وحي ضميره لا ما يمشى العالم ومسيه بتحيه يستقبل الزوطار بعد بعد يستقبل يستقبل الزوطار آه... حصل من حي الجل ايه حصل وحي الجلال يا مسلمي حي قصر الإمارة قصد